مساله ثلاثه و تسعه و تسعين و فيها مصلتان <تصفيق> الأول هل يعتبر لتحقق تحقق الذابح المغمور به المباشرة أم يتحقق الذات بالتوكيل والمعروف بين الفقهاء عدم اعتبار مباشرة وذلك لوجوه ثلاثة الأول جريان السيرة المتشرعية على التوكيل والاجتزاء بفعل الوكيل كما في الحالق ويلاحظ على هذا الاستدلال انه على فرض احراز وجود سيره تشريعيه لا سيره ناشئه عن الفتاوى ان لا النصوص لا في الكلام ان الناشئه عن السيره دليل للضيه القدر المتيقن منها إجزاء الذبح بالوكالة في فرض المشقى والحرج النوعي من التصدي للذبح بالمباشرة لا مطلقا <تصفيق> أول كلام من المعقدة ما نخرج ما نخرج ذلك السيرة من المتشرعة من المتشرعة ما هم متشرعاء لم يحرز سيرتهم على الاجتزاء بالتوكيل مطلقا سيرتهم على التوكيل في فرض أنه زحمة عليه الروح في المذبح ويربح و... وأنه مثلا لا يقدر على الذبح بنفسه يصعب عليه ذلك هذا القدر المتيقن اما انه شخص قادر بلا حرج بلا مائونتين مع ذلك يجتزل بالتوكيل لازم الوجه الثاني النصوص المختلفه وهي على طائفتين الأولى ما دل على الترخيص في التوكيل لفئة معينة ناحو ما دل على أمر النساء والشيوخ والضعفاء بالتوتير في اللاب ليلة عاشر كمعتبر ابي بصير حديث ستة باب سبعة عشر من أبواب الوقوف بالمشعار. <تصفيق> عبد الله عليه السلام رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء وعبد عطاء أن يفيض من جمع بليل أو من جمع وأن يرم الجمارة بليل فإذا أراد أن يزور البيت و كلوا من يذهب عنهم، وكذا صحيح حريز حديث واحد، باب أربعة وأربعين من أبواب الله. عن ابي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلق الثمن عند بعض اهل مكه ويامر من يشتري لا ويذبح عان وهو يجزي عادي ولكن يلاحظ على الاستدلال بهذه الطائفات ان موردها فرض عاجز وعدم القدره وما هو محل الباح جزاء ذبح الوكيل مطلقان الطائفة الثانية الطائفة الثانية ما دل على مشروعية التوكيل في الجملة وهو المنتزع من مجموعة من النصوص منها معتبرة حق باب 43 من أبواب الله حديث واحد عن أجعل بالله عليه السلام قال نها رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطي الجزار أن, أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا فإن النهي عن اعطاء الجزار دال بالمجلول الالتزامي. على مشروعيه التوكيل في الجمله والا لم يكن وجه للنهي عفوا عن اعطاء الجزار شيئان ومن هذه النصوص صحيح الحلبي باب ستة وثلاثين من ابواب الذات حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصران فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلات وتقول وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الروايط فإن دلالتها بالمطابقة عن النهي على النهي عن توكيل أهل الكتاب من شاء لدلالتها بالإلتزام على مشروعية أصل توكيل في لي؟ ويلاحظ على. الاستدلال بهذا المجموع الكلام في مشروعية السوكيلة الجمله وإنما محل الكلام في الاجتزاء بذبح الوكيل لا بشارط الوجه الثالث من الأدفة سينا من وجهين الوجه الثالث هذا نبتنى على فحذ كرناه في الأصول له لأولا الفروب مختصرة إن ظاهر الأمر بفعلين كون متعلق الأمر الفعل المنتسب للمخافه لا مطلق الفعل في لحظه ان العرف يستهجن ان يؤمر المخافه بالجامع بين فعله وفعل غيره فَإِذَا قَالَ الْمَوْلَىٰ لِشَخْصٍ إِذْ ذَحْ أَوْ كان كَانَ ظاهِرًا عُرْفًا فِي أَنَّ به بِهِ الْرَمْيُّ الْمُنْتَسِبِ إِلَيْهِ إِذْ مِنَ المستهجان أن يطلب منه الجامع بين رميه ورمي غيره ولو لأجل أن فعل غيره خارج عن قدرته على سامن فبناء أن على ظهور الامر في مطلوبية الفعل المنتسب فالمدار على حيثية الانتساب لا على حيثية المباشرات وبما ان فعل الوكيل فعل للاصيل عرفان كان فعل الوكيل مصداقا حقيقيا للمامور به انما البحث وقع في الضابط في قبول الفعل للتوكيل وعلمه، فمتى يكون الفعل قابلا للتوكيل بحيث يعد فعل الوكيل منتسبا للاصيل وعدمه والضابطه في ذلك أن الفعل تارة يكون فعلا نشوبا بالحلول وتارة يكون فعلا صدوريا محضا فإذا كان الفعل مشوبا بالنسبة الحلولية كالطواف والصلاة مما يعبر عنه النحو بالفعل لازم فإن هذا السنخ من الأفعال لا يقبل الوكالة إذ لا يصح انتساب طواف شخص لغلله عطان وأما إذا كان الفعل صدوريا كالذح والرام والحارق فهو عبارة عن تعزيه الماده للغير فانه تاره يكون فعل اعتباريا كالعقول والايقاعات كالنكاح والطلاق فلا ريب في قابليته لك وانتساب فعل الوكيل للصيغ وتارة يكون فعلا تكوينيا خارجيا. تلبغ لا تلبغ لماذا بناء بناء البيت يعني ان الذي خلص سماك السماء. دماغاً. كان واحد درس في مجلس اليد درس لدرس ما لهم قولنا فجاء هذا البيت في البلاغه ان الذي سمك السماء بنى لنا بيته دعائمه اعز واقوله فيه زرار محتف بفنان فهذا فواحد من سالفه لان هذا البيت شنو قال هذا البيت شرفه الله بيت الحرم <تصفيق> قال لا قال في زرارة قال الزرارة حتى بالأسوأ <تصفيق> وإن كان فعلا تكوينيا فان كان مما لا يمكن عادة الانفراد بالتصدي له كالبناء والذابح والرامي وأمثال ذلك مما يحتاج إلى مقدمات فهنا حيث جرت السيرة على الاستعانة في هذه الأفعال بالغير صحة انتسابها للمكلب بفعل غيره فيقال بنى الأمير المدينة ولم يبنها وقتل الكفار ولم يقتلهم الى اخر ذلك وحينئذ يكون موردا لصحه الوكالات وعما إذا لم يكن من هذا السن بل كان المتعارف فيه هو التصدي له مباشرة كالأكل والشرب وأن تالها فإنه حينئذ مما لا تصح فيه الوكاله لعدم صحه انتساب فعل الغير فيه للاصيل او للمامور او للمكلف الى غير ذلك وهذه النكات وان ذكرت في الوصول الى نقاط نكات سياره كبرويه مهمه ولذلك ومن ثمرات هذا البحث يا شيخ إبراهيم القضاء حيث وقع فيه حيث وقع البحث في أن القضاء قابل للتوكير أم ليس بقابل الله هذا تمام الكلام في هذا المطلع. المطرم التأمين على فرض صحة التوكيل في الذابح والرامي والحالق فهل المدار يا شيخ علي يا شيخ إبراهيم السني الشيعي فهل المدار في نية القرباء على نية الأصيل أو على نية الوكيل المباشر للذابح. تبت يا شيخ إبراهيم هنا هم نذكر نفتة كبراوية عامة إذن ما ذكرنا في المنطبين وتحقيق ذلك ان هناك فرقا بين باب الوكاله وباب النيابة فإن الوكاله ملحوظه على نحو الطريقيه المحضه حيث إن الوكالة أداة للامتثال، فكان فكأن الوكيل جارحة من جوارح بدن موكل لأجل أن يقوم بالعمال ولذلك ففعل الوكيل مصداق حقيقي للامتثال بينما النيابه ملحوظه على نحو نفسيه لا بلحاظ أن فعل النائم ليس مصداقاً حقيقيا للإمتدار وإنما هو مصداق اعتباري وتعبدي للإمتدار فإن المقنن هو الذي يفترض أن فعل النائب مسقط للأمر المتوجه للمنوبين ولأجل ذلك فإن في باب الوكالة. كما أن الوكالة من جهة لا تصح إلا في موردين يصح فيه انتساب فعل الوكيل للأصيل لكنها من جهة أخرى سقوط الأمر عن الموكل بفعل الوكيل مقتضى القاعدة بلا حاجة لدليل خاص يدل على سقوطه حيث فرضنا او حيث فرضنا ان فعل الوكيل مصداق عقليا فيل للانتهاء ذلك يا شيخ ابراهيم القمي التأيدي <تصفيق> اعتبار شرائط العمل في حق موفّل لا في حق وكيل فمتى ما كان المحرم مؤمنا قاصدا للقربة من الذابح سقط عنه الامر بالذابح بذبح وكيله المسلم وان لم يكن مؤمنان ولا قافداً للقربات فان الإيمان وقصد القربات وإن كان شرطا في صحة النسك إلا أن الذبح نسوك الموكل لا نسوك الوكيل ولذلك لو ذبح الوكيل الشات رافلا عن كونها هديا أو كفارة أو ذبيحة شهية فإن ذلك مسقط للأمر بالذبح عن الموكل ما دام ملتفدا لقصد العنوان المأمور به ذلك لا هو لمشترط في, في وفوع التركيه طرف في وفوع اسنام اذا هذا فانه جداله لا لا ان برض أن التركيه نظير شنو نظير انه ان هذا المسلم مس انه نفس الموكل مس مع اا مثلا ليس بمسلم غير لأن ديمه لانه ذاك شرط في بالله نفسه. يعني شرط في الترفيه وليس شرطا في الذابح فرق بين الشروط المعتبرة في العمل وبين الشروط المعتبرة في العامل نظير ما يفرقون في شرائط الصلاة أن هناك شرائط تعتبر في المصلي وهناك شرائط تعتبر في الصلاة مثلاً نحن نقول يشترط في صحة الصلاة مثلاً الاطمئنان أطمئنا هذا شرط شنو في الصلاة أما نقول بأنه يشترط في الصلاة إن كان ذكراً إن كان امرأتاً أن تستر جميع بدنها وإن كان ذكراً فيكفي ستر الحبر والدبور هذا شرط في المصلي وليس شرطاً في الصلاة محل البحث في شرائط عامل لا في شرائط ذات العمال والمدار في هذه الشرائط على الموكلة على الموكلة على الموكلة خطي يعني لم يكن ذلك ماذا؟ ايضا لذلك كان مجرد كالآن ماذا؟ ايضا شرط الضلوغ فيه ماذا؟ ايضا شرط الضلوغ لو كان صبيا يأتي ذلك الصبي المسلم يأتي ذلك نعم تتلق بين الوكيل والنار هذه الخصوصيات يعني هكذا يبقى عرق الشرعية نعم نجد نعم لا كل, بنقطة كل قلنا فعل الوكيل مصداق حقيقي لفعل المكلف. بالباطقة الأولى اللي ذكرناه في المطلب الأول ما كرنا في المطلب الأول باطقة وهو أنه متى يصح انتساب فعل غير لفعل المكلف ما هذا ماذا انتساب وابيع رفيعة <تصفيق> فمتى ما صح انتساب فعل الغير لفعل المكلف صح ايه؟ وكامل ومتى ما صحة الوكالة كان فعل الوكيل فعلا للأصل تترتب عليه كل هذه الأثار لأن كلها آثار لنقطة واحدة وهي أن فعل الغير مصداق حقيقي وليس بمصداق حقيقي بيننا في النيابة لا نيابة المصداق تعبدي يعني مورد نياباً مورد لا يصح فيه انتساب فعل الغير المكلف بما أنه مورد لا يصح فيه انتساب فعل الغير المكلف عرفان لأجل ذلك نقول إذا نحتاج أن يدخل الشارع فيقول ما فعله النائب أعتبره بصداقان للمغمور به فعل النائب مصداق تعبذي وإلا لا يصح عرضاً أن يكون مصداقاً لما هو المهمور به لأجل ذلك تختلف آثار نيابة عن آثار وفالات قال اشتراف الإيمان يرى أنها نيابة ملي قال اشتراف الإيمان يرى لا لا يرى أن الإيمان شرفت الذاك مثل صحيح الحساب ملي يرى شرفت الذاك أما بالنسبه للمياه فلا يعتبر في صحتها انتساب فعل النائب للمنوب ولذلك يتوقف سقوط الامر عن المنوب على الاعتبار الشرعي وهو اعتبار فعل النائم مصداقا للمأمور ومن على ذلك فلا بد من اجتماع الشرائط في فعل النائم ولا, ولا يكفي في المنوبعان فما لم يكن النائم في الطواف مؤمنا قاصدا للقربة ملتفكا لعنوان الطواف المأمور به لم يسقط بفعله الأمر الجنوب المتوجه للمنوبعان بل هذه خصوصية التي تفتو بي المدار في صحة النيابة على قصد الامر المتوجه للنائم لا الامر المتوجه للمنوبان اذ دعى توقف النيابه على وجود امر بها حيث انها ليست مقتضى قاعدة كلام حال يكون المدار في صحة فعل النائب على قصد الأمر المتوجه لمن للنائب نفسه بالنيابه بل لا يعقل أن يقصد النائب امتثال شنو الأمر المتوجه لمن وقعانه فإن الأمر لا يدعو إلا من خوض إبديه لا أكثر من ذلك فلا بد من أمر بالنيابه سواء كان امرا وجوبيا كأمر الولي بقضاء ما فات عن أبيه أو كان امرا نجبيا هل أمر من النيابة عن الميت في العبادات المختلفة؟ ولأجل أن النيابة منوطة بأمر بها صحت النيابه وان كان المنوب عنه في ظرف العمل خارجا عن اهليه الخطاب اما لكونه ميتان او مغمى عليه او عاجزا عن الاتيان بالعمل فليس خمان بينما لا يصح فعل الوكيل إلا في ظرفه كون الموكل قابلا للقيام بالعمل لا مطلقان <تصفيق> ايشلون مثلا افترض ان ان الموكل صار مجنون وهو كده انا غير قلت لا لا ده كلام القابلية في القابليه يعني انت ما كان قابلا ان نعم لا مو معلوم صحي مو معلوم في فرض انه مغمى عليها او يمكن معلوم صحه كان الوكيل ويتبين بذلك هذه النكته لان فيها خلاف بين الأعلام أن الكرة فقط متصلة ومعا بينها، ولكن الكرة متصلة. ويتبين لذلك أن عقيدة النواب ليست هي تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عن. أو تنزيل عمل النائب منزلته عمل المنوبعان كما في العروار فإن النيابات لا تتضمن حيثية التنزيل بل يصح طواف النائب وإن لم يكن ملتفتا لحيثية التنزيل كما ان النيابه ليست متقومه بالاتيان بالفعل بقصد اسقاط الامر عن المنوب كما ذهب لذلك سيدنا قدس سرور حيث سصحر النيابة حتى في موردين لا يوجد أمر في حق منوبعين كما في النيابة عن الميت في الزيارة والحج مستحيل. ده. فالمقوم للنيابة هو البدل أي الاتيان بهذا العمال بدلا عن خلالين سواء قصد التنزيل أم لم يقصد وسواء كان للمنوبعان أمرون ام لم يكن هذا تمام الكلام في هذه المسائل ادخل في فصل مصر وهو مصرف الهادي والحمد لله رب العالمين